لا إله إلا تقدم لكم هذا الإصبار تسجيلات حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت منتجا منفذا لهذا الإصبار والذي يحتوي على سورة الفاتحة وسورة ياسين وسورة الرحمن وسورة الواقع مع الدعاء لا سقيا عذاب ولا هناك لا سقيا عذاب ولا